الدعاء للمريض في عيادته يقول لا بأس طهور إن شاء الله ويقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات فضل عيادة المريض قال صلى الله عليه وسلم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 تلقين المحتضر من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة